من وصايه الا تمشي الشر اليه وان كان الشر خير منه من وصايه الا تذكر اسمه مع مع المحتقرات من وصايه الا تعدل به شيئا من خلقه لا في اللفظ ولا في غيره لا في اللفظ ولا في الفعل فلا تقل ما شاء الله وشئ لما قالها رجل يا الله صلى الله عليه وسلم قال اجعلتني لله ند. ما تقولك انا مليش الا ربنا وانت ما تقولك والله وحياتك وحياتك ووحيات ربنا ما يصلح لا ينبغي ان تنسى لذلك كذلك من توكير الله ان لا تشرك مع الله شيئا في الحب والتعظيم والإجلال قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله سماه مشركون ولا في الطاعة فتطيع المخلوق في أمره ونهيه كما تطيع الله لا لا وإنما طاعة الله على كل شيء وطاعة المخلوق مقيدة الأب والأم الزوج الزوجة مديرة في عمل العرب والتقاليد المجتمع لا تجعل طاعة شيء كطاعة الله أبدا مهما يكلف كذلك كذلك ينبغي ألا تسوي بين الله وبين غيره إذا أردت توكير الله في الخوف والرجاء لا تجعل الله أهول الناظرين إليك لا تستهم بحقه. وتقول حق الله مبني على المسامحة. لا تجعل الله على الفصلة. قلت ان افة اهل عصرنا من الشباب حتى الملتزمين. حتى الملتزمون من آفاتهم الشنيع الشنعاء انه يعطي الله الفضل. اذا فضل يقوم الليل ما فضي بلاش اذا فضوه يقول اذكار الصباح والمساء ما فضش وقت بلاش يجعل لله الفضله قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون لا تيمموا الخبيث منه تنفقون تنجع تجد اكثر الناس يجعلون لله الفضله مجلسي ده تحضر مسلس علمي ليه? لك والله مش فاضي سبحان الله. وانت مستطبك علم غير ما تفضح? يقول تجد ربنا يتفضح اللي يفيض منك? كأن الله خلقك للدنيا. يقول لك يا الله يقضي. صلي تمام. تقول له معلش يا رب مش فضيلك دلوقت. المفضى بقى صلي. لا. هذا ليس من توقير الله. بل من توقير الله ان تقتطع له من اعز الاوقات وقتا ومن اعز الاموال مالا. واحد لا يعرف الصدقة. اخر مرة صدقت بها انت. مش فاكر. انك ما تلحش. فهذا الانسان الذي لا يتصدق. امتصدقش ليه? قالك هو في حاجة فيضة. هو انت مش تتصبك الا بالفائض. وفائح ربنا قال يسألونك ماذا ينفقون قل انحفوا اللي فيه. ولكن هذا للذين يتمحكون. يقول يا رسول الله نطلع يا رسول الله. لا مش عايز منكم حاجة. لكن الانسان الذي ينفت كما ذكرت غير مرة ان لزة الانفاق اعظم وامتع والذ من لذة الاخر وجرضها لما تتصدق وتحتن الى الناس ستشعر بمتعة وسعادة افتر من متعة الافذ لنفسه. المقصود انه ينبغي ان تجعل لله الفضل لا في الوقت ولا في الجهد ولا في الصحة ولا في المال ولا في الكلام والذكر ما بتقرأش كران لي مفيش وقت يعني مفيش وقت مفيش وقت ان ايه اصل الوقت كله مزغول مزغول بايه مزغول بايه بالدنيا ما اخل اختراها وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون عشان كده المعترض في ندوة الجمعة الماضية هل اذا كنت انت عمال تقول لنا الواحد يستغفر الف ويصلي عن نبي ادها ويسبح زيهم ويقوم الليل ويقول اذكر الصلاح والمساء ويصلم يستوى اكحان. يجيب وقت من الين لذا كله سبحان الله. يجيب وقت من اللي. وهل خلقت لغير هذا? ثم ان البركة من الله. اللهم بارك لنا في اوقاتنا يا رب. والاعانة والتوفيق من الله. اذا ظننت انك تقوم بحولك وقوتك فانت فاسد. مخدوع اما اذا اعتقدت انك تستعين بالقوي المتين فانه يعينك ويقيمك ويبارك لك اللهم اعدنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك كذلك من التوقين الا تقدم حق المخلوق عليك قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا تقدم بين يدي الله ورسوله اي لا تقدم امرا بين يدي امرهما ولا نهيا بين يدي نهيهما ولا رغبة بين يدي رغبتهما ولا حبا بين يدي حبهما لا تجعل امام الله احد بل اول شيء هو هو الله قرأت تقريرا او بيسموه استطلاع للرأي او شيء من هذا على طلبة جامعة حلوان جاء في بعض الجرائي قرأتوها بالامس انهم استطلعوا عندهم المثل الاعلى والقدوة فوجدوا الترتيب واحد الفنانين 2 لاعبي الكره 3 المساهير من الاعلاميين 4 الله ورسوله ربنا جه من اربعه رقم 4 اين التوقيت اين التوقيت ان تجعل الله ورسوله قبل كل شيء طاعتها طاعة فاعت الله حبه خوفه رجاءه اتاكن عليه الانابة اليه. نعم من توقير الله ألا لا تقدم حق المخلوق عليه. ايضا من توقير الله ألا لا يكون الله ورسوله في حد ولا حية. والناس أن, يكون أن لا يكون الله ورسوله في حد ونحيه والناس في حد ونحيه فتكون في الحد الذي فيه الناس والشك الذي فيه الناس قال تعالى ومن يساقق الرسول من من بعد ما يتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصه جهنم وساعة مصيرا أيضا من توقير الله ان لا تعطي المخلوق في مخاطبته قلبك ولبك وتعطي الله في خدمته بدنك ولسانك دون قلبك وروحك. من توكير الله ان لما يجي واحد يتكلم معك تقول تبصله كده وعينك في عينه ومخك كله مركز مع كلامه ولما تقعد بالايدين ربنا تلاقي نفسك سرحان. دماغك في الشغل. والبك في البيت. وعالك في السارع. وبس واقف قدام ربنا بايه? بجسمك. هذا من عدم توقير الله. من عدم توقير الله. ايضا من توقير الله ان تجعل مراد نفسك مقدما على مراد ربك. نفس عزي يقدم مراد نفسه على مراد الله. هذا كله من عدم وقال الله في القلب. ومن كان كذلك سقط من عين الله. الجزاء من جنس العمل. كما لم توكر الله سقط من عين الله. فاذا سقط من عين الله لا يلقي الله لك في قلوب الناس وقارا ولا هيبا. بل يسقط وقارك وهيبتك من قلب يسقط وقارك وهيبتك من قلوبهم وان وقارك مخافه وان وقارك مخافه تشرك فذاك وقار بغ لا وقار حب وتعظيم من وقار الله ان تستحي من اصلاحه على سرك وضميرك فيرى فيه ما يكره. انت عارف ان ربنا شايف قلبك ولا مش عارف. ما ترد علي يا عبدالله? شايف قلبك ربنا? طيب هو شايف دلوقتي ان في كبر، في غرور، في عجب? في حب الدنيا? في حسد? في احتكار الاغرين? ربنا شايف قلبك? انك انت بتحب المعاطي وبتستسكل الطعاة. طب مش تكسف من ربنا. ان كسف يا رب انه يرى ايه ده تخلص منه? الله ما قلوبنا يا رب. اخرج هذا من قلبك حتى لا يراه الله في قلبك. من وقاره ان يستحي منه في الخلوة اعظم مما يستحي من اكابل الناس مطالعة الجناية تصح بثلاثة اشياء بتعظيم الحق، جل جلاله ومعرفة النفس تعظيم الحق كما ذكرنا بان تعرف الله فإذا عرفت الله حق معرفته بأسمائه وصفاته عرفت الله حق معرفته بتوحيد إلهيته وتوحيد ربوبيته فإنه حين ذاك يعظم الله في قلبك ويقع وقار الله في قلبك فإذا وكرت الله بقربك عظمت عندك مخالفته لأن مخالفة العظيم ليست كما كمخالفة من هو دونه ثانيا بمعرفة النفس هكذا دائما يقترن معرفة الله بمعرفة النفس ليخرج من بينهما نوعين جليلين من العبودية. محبة الله والازراء على النفس. ان الله وان نفسك. كلام سبق ان ذكرته ولكن اعيده مرة اخرى وسامحوني لاهميته. يقول ابن قيم لا ينتفع بنعمة الله بالإيمان والعلم إلا من عرف نفسه لا ينتفع بنعمة الله بالإيمان والعلم إلا من عرف نفسه ووقف بها عند قدرها ولم يتجاوزه إلى ما ليس له ولم يتعد طوره ولم يقل هذا لي وانما تيقن انه لله ومن الله وبالله. يسمع دي, دي ثاني. صلي. اللهم صلي على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. لا ينتفع بنعمة الله من العلم والايمان الا من عرف نفسه. عرف نفسه بعدين. كثير من الاخوة بيعرف نفسه. لك انا عاصر. انا مضمد انا مخفئ انا مقصف انا وحش انا زي الزفت انا قلبي مني الفنيلة. السد من الحجر. لكن وبعدين بغم ذلك هو معجب بنفسه. راضم لا يسعى في اصلاح نفسه. فهذه معرفة لا تفيد. معرفك عدمها. انما الذي يعرف نفسه بهذا. انما الذي يعرف نفسه بهذا. يقف بنفسه عند قدرها ولا يتجاوزه الى ما ليس له لا يتعدى طوره هذا هو الذي عرف نفسه يقف بها عند قدرها ولم يتجاوزه الى ما ليس له ولم يتعدى طوره ولم يقل هذا ليه ملكت لان نفسك ما تملكت ولم يقل هذا لي وتيقن انه لله ومن ومن الله وبالله فالله هو المان به ابتداء وادامة بلا سبب من العبد ولا استحقاق منه من الذي خلقك ابتداء? ها? الله. قال ربنا ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون? ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. وما كنتم اتخذ المضلين عضدا. فابتداء الذي خلقك هو الله. صح ولا لا? واذامة يديم وجودك من? الله ولا لا? من الذي يديم وجودك? هل تستطيع ان تبقي نفسك لحظة? فالله هو المان وانظر الى لغض المن... الى اسمه المنان. امتن? هي منه. لماذا? بلا سبب من العبد ولا استحقاق منه. دفعت كم عشان ربنا يخلقك? دفعت كم? صليت كم لربنا عشان يوجدك? استغفرت له قديه. سبحت و اديه. عمدت و قبل ما يوجدك عشان يوجدك. هل اتى على الانسان حين من الدهل لم يكن? شيئا مذكورا. انا خلقنا الانسان من نطفه. انت ما كنت السيء مذكور وما ذلك اوجدك امتدائي من الاستحقاط ما كنت استفلاحك. ده اوجدك منه كرم وجود منه سبحانه وتعالى فاذا علم العبد ذلك وتيقنه. خلي بالك من الكلام الجاي انتم عاية ولا? لسه ماكمل نفسنا على ساعة منكمل ساعة هم بطل ان شاء الله. بس تصلي. اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. اذا علم العبد هذا وتيقنه علم اله ان الله هو المان به ابتداء وادامة بلا استحقاق من الحب ولا سمم منه. بلا سمم من العبد ولا استحقاق منه. حين ذات تزله نعم الله عليه. ساعة ما تلاقي ربنا ادباك صحة بصر تقوم تنكسر وتزلل لله تقول له لك الحمد يا رب والله يا رب انا ما استاهل نعمة واحدة من نعمك علي تزل كلما زاده الله نعمة يوم ربنا يديه فلوس فيزداد بها لله ذلا يديله له زوجة طيبة يزداد ذلا يدي له اولاد يزداد ذلا راح يدال وهدوا ينفسهم يزداد ذلا حتى يصير اذل الناس لله وهذه اعلى درجة من درجات من درجات العبودية فتزله نعم الله عليه ليه وتكسيره كثرة من لا يرى لنفسه ولا فيها ولا منها خيرا البتة هيشوف ان هو ما فيهش خير ابدا ولا منه ولا بي وان الخير الذي وصل اليه فهو لله وبالله ومن الله الخير اللي قالك جبني من الله فتحدث له النعم ذلا وانكسارا عجيبا لا يعبر عنه فكلما جدد الله له نعمة ازداد لله ذلا وانكسارا وخشوعا ومحبة وخوفا ورجاء وهذا نتيجة علمين شريفين علمه بربه وعلمه بنفسه علمه بربه وكماله كمال من وكماله وبرزه وغناه وجوده وإحسانه ورحمته وأن الخير كله في يديه وهو ملكه يؤتي منه من يشاء ويمنع منه من يشاء وله الحمد على هذا وعلى هذا أكمل حمد وأتمه كل الحمد لله وعلمه بنفسه ووقوفه على حدها وقدرها ونقصها وظلمها وجهلها عرف ربنا ويعرف نفسه كمان انها لا خير فيها ابدا ولا لها ولا بها ولا منها دي وافكر لما التزمت وحفظت القرآن وقمت الليل وصمت كل ده منك ده كل ده من مين من الله لعل هناك من هو اعقل منك ولم يهده الله فلم يهده لذلك كان المسلكون يتعجبون ان الله يهدي ضعفة الناس وسقطهم فيقولون مستغربين منكرين هؤلاء من الله عليهم من بيننا. بقى ربنا ما يهديك الا دول لو كان خيرا ما سبقون اليكم. وهم دولة الرسل. قلت لك الكلام ده قبل كده كتير. ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك. نفس الكلام اللي تقال للرسل يقول لك السنية تلاقي فيهم اللي. تسباك على جزار على حداد على كلهم من الطبقة الثالثة او الطبقة الكامل دي. ها جماعة بتوع الحالة المتوسطة يسمون مش عالية. المهم يعني مش موضوعنا. ولكن هكذا ظاهرت لما سأل ابا سوفيان من يتبعون? اشراف الناس? ام ضعفاؤهم? قال بل ضعفاء الناس وسقطهم. قال وهؤلاء اتباع الرسل. هم دون اتباع الرسل. الناس الغيابة اللي زي حالتنا. اللهم اهدنا واهد المسلمين يا رب. اللي مساءين يأكل. هم دول اداء رسل هو دي. هم ده بسنة ربك الكونين. اسمأ قالوا يوحى قال وما نراك اتبعك الا الذين هم ارازينا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من ساق ايضا قوم شعيب قال الذين استكبروا للذين الذين لمن امن منهم اتعلم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربي معجزه قوم صالح ويعطيكم جرد كده برده ها قوم صالح اتعلمون ان صالحا مرسل من ربي قال الذين تضعفوا للذين استكبروا ان بالذي ارسل به ان بالذي ارسل به مؤمنون قال الذين استكبروا للذين استضعفوا الهى ان شاء الله اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا قال الذين استكبروا إنا الذي آمنتم به كافرون نقول الهمس احنا كفرنا بصالح لهم لحنا أمن... كفرنا به. بل انتم امنتوا عند بقى. انتم امنتوا لحنا نكفر به. هكذا دائما تجد. فالمقصود ايها الاخوة ان الانسان ينبغي ان يعلم ان الخير ليس منه. ولا به. ولا له ابدا. وانما الخير ممن من, من, من الله. فهو الذي اعانك وهداك. فيعلم في نفسه انها متصفة بالنقص والظلم والجهل وانها لا خير فيها البتة ولا لها ولا بها ولا منها وانها ليس لها من ذاتها الا العدم فكذلك من صفاتها وكمالها ليس لها الا العدم الذي لا شيء احقر منه ولا انقص تعرف كده ان نفسك كانت عدما فوجدها الله فكذلك صفاتها عدم الا ان يرزقها الله فما فيها من الخير تابع لوجودها الذي ليس اليها ولا بها فاذا صار هذا ذان العلمان اسمع بقى كلام ديفل ويريد الخير يقول فاذا صار هذا ذان العلمان اللي هم ايه معرفه نفسك ومعرفه ربي فإذا صار هادان علمان صبغة لها لا صبغة على لسانها كثير منا الكلام على لسانه بس تيجي تكلموا ازاي الحال يقول لك الله مكفر مذنب عاطش اذ لي ربنا يهديني اذ لي ربنا يهديني انا عايزة تربى أنا عايز أتعلم أنا عايز أقوم اللقم أول طبش. بتاع كلام كلام بس تظل قول عبر تسمع منه كلام ثم عند الفعل لا تجد هذه صبغة اللسان أما صبغة القلب فالفعل صبغة القلب إذا صبغ القلب بهذين العلمين علمه بنفسه وعلمه بربه فاذا صار هذان العلمان صبغة لها لا صبغة على لسانها علمت حين حينئذ ان الحمد كله لله والامر كله لله والخير كله من الله وانه هو المستحق للحمد والسناء دونها دون دون نفسه وأن نفسه هي أولى بالزمن والعيب واللوم ومن فاته التحقيق بهذين العلمين تلونت به أقواله وأعماله وأحواله وتخبطت عليه ولم يهتد إلى الصراط المستقيم الموصل إلى الله فإيصال العبد إلى الله بتحقيق هاتين المعرفتين علما وعملا وانقطاع الحب عن الله بفواته هذين العلمين علما وعملا وهذا معنى قولهم من عرف نفسه عرف ربه فان من عرف نفسه بالجهل عرف الله بالعلم ومن عرف نفسه بالظلم عرف الله بالعدل ومن عرف نفسه بالعيب عرف ربه بالعز والجلال والكمال ومن عرفه بالنقص ومن عرف نفسه بالنقص عرف ربه بالعطاء والكمال ومن عرف نفسه بالحاجة عرف ربه بالغنى ومن عرف نفسه بالزل عرف ربه بالعز ومن عرف نفسه بالفقر، عرف ربه بالملك ومن عرف نفسه بالمسكنة عرف ربه بالقوة. ومن عرف نفسه بالعدم عرف ربه بالجبروت. هكذا تعرف نفسك وتعرف ربك. فاذا عرف نفسه وربه كان الله أحب شيء إليه وأهوف شيء عنده وأرجاه له وهذه هي حقيقة العبودية. نعود الى ما كنا فيه ان مطالعة الجناية تصح بثلاثة اشياء تعظيم الحق وعرفناها معنى توقير الله ومعرفة النفس. ان تعرف ان نفسك ظالمة جهولة امارة بالسوء فلا تطاوعها وتكون النجاة بمخالفتها ثم تكون الثالثة تصديق الوعيد نؤجل هذا الموضوع القادم حتى ننطين عليكم ان شاء الله وقدر. وصلى الله على نبي محمد والحمد لله رب العالمين. مع تحيات اخوانكم في تسجيلات رياض الجنة الاسلامية